يا رب يا قدير بعجزك نحير بالبيت الحرام ميلادنا امير يا رب يا قدير بعجزك نحير بالبيت الحرام ميلادنا امير يا رب لا دلالي ليشاهد ام علي ومريم بسعد الولاده بتعمران بعدوها عند دار العباده بتعمر بعدوه عند دار العباده لكن بتاسد كانت تطير للسعاده عين بكعبه السبان العلين ولد راده العلين ولد راده ونفك الجدار والعالم محتار وبطهر مقام ميلاد الامير ميلاد الامير يا رب يا gazak nahir bilbet haram milad ya haram يا دليلي شوف الناس بالقعر وبسم الباركنورت مخاضل بتسجاه بحرم مكه وتحيرك مخامل بتسجاه بحرم مكه وتحيات بعت والبار لباها ولجل هالخور حضرت لحد هسه لفط الراس مكان المنه مرت مكان المنه مرويت كعبلي يطوف للموضع يشوف من كعبلي يطوف للموضع يشوف تع بتعدى دوارها عمي ولاد ميلاد الامير يا ابي يا قدير ارفع نحير بالبيت الحرام ولاد الامير يا ابي يا قدير ارفع نحير joto la harara miladiremi -il miladiremi -il بالكعبة ميلاد امر رب الجلاله واذا فوق السماء نوره يشع والضيت لاله واذا فوق السماء نوره يشع والضيت لاله واذا قرص الشمس رجل بعد غيب وزواله اذا واجب نصلي لمثل طه ويا مثل طه ويا علي وكل يقين نفس طهل امين علي وكل يقين نفس طهل امين وشرا لالا عمي لاجل امين الامير يا رب يا قدير رفع نحير بالبيت الحرام لجل امير يا رب يا قدير رفع نحير بالبيت الحرام dena اللي على بالكعبا ولد حم الحميه شرف ميلادهم والحمله فخر الامه وهديه شرف ميلادهم والحمله فخر الامه وهديه واذا رب العرش حقق طلب طه العبيه اذا خلت فرح الام بفرح مولد وصية فرح مولد وصيه واذا ربنا يقول علي بعد الرسول والوذا ربنا يقول علي بعد الرسول إذا فرحوا هيام ميلاد الامير يا ربي نحير ميلاد الأمير يا ربي قدير رفع جازك اتولع للبرايه على باب العلم كل علي نور الهدايه علي بالبسمه لنشوفه نشوفه باخريه وداويسلم المهدي مفاتيح النهايه مفاتيح النهايه علي اللي لو لي تبك حبوي يزيد علي اللي لو ثبت تبك حبوي يزيد ويمن الامير ميلاد الامير يا يا قدير جازك نحير بالبيت الحرام ميلاد الامير يا رب جاسم الكربلائي من كلمات الشاعر الحسيني النجم الصراف الكاظمي اداء الرادود الحسيني علي حيدر